في ناس حبت لكن خانت وناس ضحت في يومات وناس رديت لكن عايشين في ناس فرحت أوان ندمت وناس خافت قامت هربت وناس على الحب مت في في ناس حبت لكن خانت وناس ضحت في يومات وناس رديت ونس خافة قامت هربت وناس على الحب متفقين ونس شايفة مرار الدنيا بالأمان ونس تيها وقصت ضيّع العلوان ونس شايفة مرار الدنيا بالأمان ونس تيها حبت مواقف تتحكي نضحك ونسرح في حكايتنا يروح زمن وتعيش صور شهدة بتحكي علفتنا حبت مواقف تتحكي نضحك ونسرح في حكايتنا We zien van morgen de wereld in الحقيقة. شوف كم سنة عدت خلاص دلوقتي يتحكي في دقيقة ونقول كبيرنا كله يسكت بنحاول ننسى الحقيقة شوف كم سنة عدت خلاص دلوقتي يتحكي في دقيقة we de bittere wereld met de ogen en we de